ونواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع الوسيلة الوقائية الرابعة من وسائل حجب جريمة الزنا ومقاومة وقوعها في مجتمع المسلمين من خلال قول الله تبارك وتعالى في سورة النور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 سبب ورود هذه الايات الكريمه ومدى الحرج الذي رفع عنا بنزولها فلله الحمد والمنه حيث كان القاذف مكلفا ومطالبا ان ياتي باربعه شهداء يشهدون معه حتى وان قذف زوجته فإن لم يفعل فإنه يجلد ويفسق وترد شهادته الأمر الذي جعل صحابيا كسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه يسمع دليل الحكم في قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون فيقول اهكذا انزلت يا رسول الله وما قالها اعتراضا على حكم الله وإنما قالها تعبيرا عما يجد في نفسه من المشقه التي يراها من النزول والخضوع لهذا الحكم وهو العربي الغيور الذي تربى على الامثه والغيره والحميه وما يلبس هذا التصور المغير الذي لا يطيقه سعد بن عبادة حتى في خياله إلا وقد وقع فيأتي هلال بن عمية أهله ليلا فيرى معها رجلا فيرى بعينيه ويسمع باذنيه ولكنه يجد نفسه محجوزا بحاجز القرآن الكريم فيغلب مشاعره ويغلب موروساته ويغلب منطق البيئة العربية الغيور العنيف ويكبح غليان دمه وسوران شعوره وانفلات أعصابه ويربط على هذا كله في انتظار حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جهد ساق مرير مجهد ولكن التربية الإسلامية وعملت النفوس على ذلك حتى لا يكون حكم إلا لله جل وعلا وحتى لا يتقدم أحد بين يدي الله أو بين يدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقول أو فعل أو تفرحة حتى يأذن الله عز وجل ويرضى وليس هذا الموقف هو الفريد من نوعه بل ان مراحل الدعوه الاولى لتشهد بالكثير من الوقايه التي قصب منها اخضاع النصوص لحكم الله وعدم التصرف قبل ان يعزل الله وعدم التقدم بين يدي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما أوامر الله عز وجل في كتابه الحكيم وأوامر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالصبح والعفو في اصول الدعوة الأولى والخطاب لأهل العروبه الذين تربوا على كراهيه الظلم ورفض العدوان وعدم الخضوع والانكسار مهما كانت التضحيات ومهما كانت المشاق الا ان الله عز وجل اراد ان يربيهم في مهد الدعوه على الا يكون حكم الا لله الله وحده لا شريك له ولما اراد اهل يسد وحميه الايمان تثور في عروقهم لما ارادوا ان يميلوا على اهل منا واستعجلوا من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال لهم اني لم اومر بالقتال بعد وهكذا اراد الله عز وجل أن يهذب في هذه النفوس حميتها وعصبيتها وجاهليتها ويخضعها لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والسؤال الذي طرحناه في لقائنا الماضي ووعدنا بالاجابه عليه في هذا اللقاء كيف امكن أن يحدث هذا كيف أمتن أن يحدث هذا التغيير في النفوس والسلوك والتصرفات لقوم درج على أخلاق وعادات يصعب التكهن بإزالتها بل الحد من حدتها وما الذي ساعد وترويض هذه النفوس على الخضوع لأمر الله وانتظار حكمه سبحانه وتعالى والنزول عليه مهما بدا شاقا وقاسيا اسمحوا لي أحبتي في الله أن أستفيد بعض الشيء في الجواب على هذا السؤال وما أحوجنا إلى مثل هذه الاتفاضة في أيامنا هذه التي سيطرت علينا بمباهجها مباهج الحياة وزخارفها وشغلت الكثير منا إلا من رحم الله عن اوجب ما يلزمه تجاه دينه بل تجاه نفسه وبني جلدته اسمحوا لي أم في الجواب على هذا السؤال لأن تطويع النفس للنزول على حكم الله واخضاعها للرضا بهذا الحكم هو أساس النصر والتمتين وباب العزة والكرامة ومفتاح دار السعادة فأقول وبالله التوفيق حدث هذا وأكثر منه لأنهم كانوا على يقين أن الله عز وجل معهم وأنهم في كنفه سبحانه وتعالى وأنه يرعاهم ولا يكلفهم عنة ولا رهق ولا يسرقهم إذا جاوز الامر طاقتهم ولا يظلمهم أبدا لأنهم أيقلوا أن الله عز وجل الذي أنشأهم من العدم وخلقهم في أحسن تقويم وهو أرحم بهم من أنفسهم لن يشرع لهم من الشرائع إلا ما يتفقوا مع قدراتهم واستطاعتهم ولن يشرع لهم من الاحكام والشرائع إلا ما يصلح أحوالهم عاجلا واجلا فكانوا يعيشون في ظل الله جل وعلا ويتنفسون من روحه ويتطلعون اليه كما يتطلع الاطفال الصغار الى العائل الكامل البر الشفيق الرحيم فها هو ذا هلال بن اميه رضي الله تعالى عنه واكررها وساكررها ثلال ابن اميه رضي الله تعالى عنه يرى بعينيه ويجلع باذنيه ويستبد الأمر عليه فياتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يتهور قبل أن يتصرف تصرفا يحاسب عليه يوم العرض على الله عز وجل ويشكو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله بشر يبلغ عن الله ويحكم بما أراه الله لا بما رأى هو يحكم بما أراه الله فلا يجد رسول الله مناصا ولا يجد بدلا من تنفيذ حكم الله عز وجل وهو يقول البينة وإلا حد في ظهرك ولكن هلالا رضي الله تعالى عنه وهو صادق في دعواه لا يتصور أبدا أن الله العدل الحكم الرؤوف الرحيم تاركه للحج تاركه للعقوبة فيقول والله إني لصادق فليلزلن الله ما يبرع ظهري من الحد وقد كان أنزل الله عز وجل هذه الآيات وذكر فيها استثناء الأذواج وبشر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هلالا رضي الله تعالى عنه وإذا به يقول قولة الواسق المطمئن المطمئن إلى حكمة الله البالغة وعداله تقديره قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل وهل يمكن أن يخيب الله عز وجل رجاء عبد صادق مخبت منيد لله عز وجل لا والله فالله سبحانه يقول من فوق سبع سماوات أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل وهكذا يكون مطمئنان إلى رحمة الله تبارك وتعالى وعدله ويقول الاطمئنان أكثر إلى أن الله تبارك وتعالى مع عباده المتقين وأنهم غير متروكين لأنفسهم ولا لأحد من خلق الله كائنا من كان وإنما هم في حضرة الله وسَبَالَةِ الله تبارك وتعالى هذا هو الإيمان الذي راضهم على الخضوع لحكم الله والاستسلام له مهما بلغ من المشقة والقسوة فيما يبدو من الناس وعلى هذا رب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه ومن قبل رباهم القرآن الكريم وهو يقص عليهم خبر من قبلهم ممن تعلقت أفئذتهم بربهم جل وعلا وحسن رجاؤهم في الله تبارك وتعالى فنزلوا على حكمه واستجابوا لأمره وإن بدا شاقا وقاسيا ألم أحدثكم من قبل عن هذه المؤمنة التقيه هاجر التي وضعها زوجها في مكان القفر لا فيه ولا ماء ولا عنيس وتقول آه الله أمرك بهذا فلما قال لها نعم قالت إذا لا يضيعنا ولما قال إبراهيم يبني إسماعيل برية بعضها من بعض اني أرى في المنام اني أجبعك تنظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين سبحان الله هلاك بين وقتل محقق لكنه بأمر الله وبحكم الله فاهلا به ومرحبا فمتى نميت في انفسنا الاستعصاء والاستكبار على الخضوع لاوامر الله عباد الله ونحن نفهم صباح مساء اننا مسلمون مؤمنون اسقيا ورعاه متى الاسلام عباد الله يصنع القلوب التي يشرع لها ويصبغ المجتمع الذي يقنن له الصبغة الإلهية الكاملة المتنافقة تربية وتشريع تقوى وسلطان منهج للإنسان من صنع خالق الإنسان سبحانه وبحمده الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فاين تذهب شرائع الجاهلية ومناهجها؟ اين تذهب نظرة الإنسان القاصر المحدود الرؤية والعمر والمعرفة المتقلب في هواه هنا وهناك أين تذهب البشرية الشاردة عن منهج الله إنه الهلاك والخسران المبين والشقاء المحقق في شروبها عن الله ومنهج الله وصدق الله حيث يقول فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وإذا كان الأمر كذلك, وإذا كان الأمر كذلك عباد الله هنا بالنا نشرد عن الله ونحن نزعم الإسلام أو على الأقل ما بال الكثيرين منا وقد شربوا عن الكثير من منهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بالهم وسرعنا الحنيف القويم لن يأمرنا إلا بكل ما يرفع عنا الأغلال ويحط عنا الاثقال ويفيض علينا من الرحمة والهدى واليسر والاستقامة ما الله عز وجل به عليم بل ما لا يخفى على مسلم مننا أهو الشك في الله عز وجل وتمال شرعه أهو الشك في المبلغ عنه المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم ام هو اتباع خطوات الشيطان الرجيم وهو النفس الامره بالسوء أم هو نسيان الموقف بين يدي الله عز وجل يوم العرض عليه سبحانه وبحمده ام ياذا عباد الله المنهج بين والشريعه واضحه موضوع الشمس في راضعة النهار فما بالنا ننقص على اعقابنا ونعطيها ادبارنا ما بالنا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لما انزل على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لله ما في السماوات وما في الارض وإن كذبوا ما في أنفسكم او تطفوه يحاسبكم به الله توفروا لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير اخجد الأمر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتوا رسول الله ثم برسوا على الركب وحق لهم ذلك فالأمر جد عسير إذا كان الله عز وجل سنؤاخذنا بكل ما يصدر عنا بل كل ما يجول في خواطرنا هل يعمل بعد ذلك؟ فهل يعمل بعد ذلك نجاه؟ حتى إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح البخاري كان إذا قرأ هذه الآية بكى وعلى نشيجه ويقول إن آخذتنا اهلكتنا ابن عمر الذي كان يتحرى مواضع اقدام النبي ومواطن عبادته والذي اتهم بالتشدد لشده تحريه لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ان اخذتنا اهلكتنا ويبكي اذا قرا هذه الايه فحق لهم ان يشفقوا وحق لهم ان يدركوا على ركبهم ويقول يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والصدقة والجهاد وأنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها هل عذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل برر ما حصل منهم لا والله وإنما شدد النكير عليهم وأغلق امامهم أبواب التعلل لربز حكم من أحلام الله وإن سأرض المرتقى فقال صلى الله عليه وسلم بلهجة المنكر أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعطينا قولوا سمعنا وعطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ذنب ارتكبوه يستحق المغفرة وطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى اش يريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا كن سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير سمعنا قولك باذان قلوبنا لا باذاننا الظاهره فايقنا أن كل تكليف ورد على لسان نبيك فهو حق واجب القبول فأطعنا أمرك وسلمنا أنفسنا لك فمر بما شئت وانهى عما شئت ولك السلع والطاعة فأنت الخالق البارئ المالك المتفرد سبحانك وبحمدك سمعنا واطعنا نصرانك ربنا وإليك المصير في, في هذه الكلمات الكريمات في هذه الكلمات الكريمات يتجلى اثر الإيمان يتجلى في السمع والطاعه السمع لكل ما جاءهم من عند الله وابتوعته لكل ما أمر به الله وهذا هو إفراد الله عز وجل بالربوضية والالهيه والسيادة حتى على ضمير الإنسان وحتى على قواطره وسلوكه في جميع شؤون الحياة والتلقي منه سبحانه وحده لا شريك له فإنه لا إسلام طاعه لأمر الله وإنساذ لمنهج الله في جميع شؤون الحياة ولا إيمان حيث يعرض الناس عن منهج الله في الكبيرة والصغيرة من شؤون حياتهم أو حيث يعطلون شرع ربهم أو حيث يستمدون تصوراتهم من مصدر غير الكتاب والسنة مصدر الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له ومع هذا السمع والطاعة الشعور بالتقصير والعجز والعجز عن توفية آلاء الله عز وجل حقها من الشكر وفرائضه عن عداء حقها غفرانك ربنا وإليك المصير الالتجاء إلى رحمة الله تبارك وتعالى لتتبارك العجز والتقصير بسماحتها وصدق نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم افضل من عبد الله واقرب الخلق إلى الله وهو يعلنها صريحه فريحة مدوية يدخل أحدكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته إلا أن يتغمد لله برحمته وفرانك ربنا وإليك المصير إلا أن طلب المغفرة إنما يجيء بعد تقديم الاستسلام وإعلان العجز والقصور إعلان العجز والقصور والازتجاء إلى رحمة الله تبارك وتعالى فماذا كانت النتيجة يقول ابو هريرة رضي الله تعالى عنه فلما اقترعها القوم ذلت بها ألسنتهم خضعت ولامت والقادت وأصبح ما كان يرى من لحظة صعبا وشاقا ومريرا على النفس أصبح سهلا لينا عزا على النفوس ذلت بها ألسنتهم وهكذا عباد الله الواجب على كل مسلم أن يري الله عز وجل من قلبه القبول والإذعان ويترك لله تبارك وتعالى التوفيق والهداية يترك لله, يترك لله عز وجل السبل التي يهيئها له ليبلغ من صدق العزيمه ما يؤهله للوفاء بما عزم عليه اما ان استصعب المرتقى وحسب التكاليف شاقة ومرهقة فانه لا يؤمن عليه أن يزيغ قلبه ويتشتت فكره ولا يعود إلى منهج الله أبدا كما قال ربنا جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أسئبتهم وأبصارهم كما لن نؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون فالله الله في نفسك يا عبد الله اذا سمعت حكما ثبت دليله فقل اللهم سمعا وطاعه اللهم اعني على عن الاستجابه ويسر لي أسبابها واياك ان تستصعب الامر او ترى مشقته فلما اقتراها القوم زلت بها السنتهم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 زين الله عز وجل به صدور عباده بعد أن زين فالله الله في نفسك يا عبد الله اذا سمعت حكما سمك دليله فقل اللهم سمعا وطاعه اللهم اعني على الاستجابه ويسر لي اسبابها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 وقالوا سمعنا وأطعنا رفرانك ربنا وإليك المصير شهادة حق ووسام صدق زين الله عز وجل به صدور عباده بعد أن زين بواطنهم بالإيمان به ويظل هذا الوسام معلقا على صدورهم إلى أن يلقوا ربهم جل وعلا بل بعد ما يستقرون في جنات القلب نسأل الله تبارك وتعالى من فضله فلما فعلوا ذلك نسخها الله تبارك وتعالى وانزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما تسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أقطأنا قال الله عز وجل نعم ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله عز وجل نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله عز وجل نعم وفي مسلم ايضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أنزلت هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض دخل قلوبهم شيء لم يدخل قلوبهم من شيء دخل قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذعر والاضطراب والقلق والخوف فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا سمعنا وأفعنا فقالوها فأنزل الله عز وجل الإيمان في قلوبهم أنزل الله عز وجل الإيمان في قلوبهم فقالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله عز وجل قد فعلت وفي كل طلب كما تقدم يقول الله عز وجل قد فعلت وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يقول لعباده من خلال هذه الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يا عبادي إذا سمعتم وعطعتم وما تعمدتم التقصير فحينئذ لو وقع شيء من التقصير بسبب الغفلة والنسيان فلا تخافوا ولا تحزنوا فاني لا أكلف نفسا إلا وسعها وقد أرسلت إليكم رسولا يضع عنكم إسركم والأغلال التي كانت عليكم ورفعت عنكم الخطأ والنسيان ومس تكرهتم عليه وإذا كان الله تبارك وتعالى بحكم رحمته الإلهية لن يكلفنا إلا ما في وسعنا ولم يطلب منا إلا الشيء الهين اليسير فوجب علينا بحكم العبودية أن نقول أو نكون سامعين طائعين الله تعالى بحكم ربوبيته بحكم رحمته لن يكلفنا إلا السهل اليسير الهين الذي في وسعنا وفي طاقتنا وجعلنا عبادا له نقفض هذه العبودية نعشب هذه العبودية أن نقول سمعنا واطعنا وأن نطيع الله عز وجل في العسر واليسر والمنشف والمكره وأن لا نخاف في الله تبارك وتعالى لومة لائم وفي هذا يقول صاحب الظلال يرحمه الله وهكذا يتصور المسلم رحمة ربه وعدله في التكاليف التي فرضها عليه ويطمئن الى رحمه ربه وعدله فلا يتبرم بالتكاليف التي تتناسب مع قدراته واستطاعته ولا يضيق بها صبرا ولا يستثقل شيئا منها لانه يعلم علم اليقين ان الله الذي خلقه وهو أرحم به من نفسه لن يكلفه فوق طاقته ومن شان هذا التصور فضل عما يسكبه في القلب من الطمأنينة والراحة والسكون والأنس أن يستجيش عزيمة المؤمن للنهوض بأعداء التكاليف فالمؤمن الذي يوقن ان الله لن يكلفه الا ما في وسعه وانه سيحاسبه على عمله في نهايه المطاف ان ايقن بذلك فهذا من شانه ان يستجيش عزمه للنهوض بالتكاليف لأنه مسؤول عنها وهو قادر على الوفاء بها ولا عذر له بين يدي الله إن اعتبر بصعوبتها أو مشقتها فقد وفى بها من قبله وسيوفي بها من بعده إلى قيام الساعة فلا عذر له بين يدي الله تبارك وتعالى وتأمل معي أخي المسلم هذه الآية مرة ثانية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أي معنى يمكن أن, يستشع... أن تستشعره القلوب ويفيض على الوجدان دين الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة كمال ملكه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه كمال علمه نحاسبكم ده الله كمال قدرته جل وعلا كمال الملك كمال العلم كمال القدرة هذا يفيد ماذا يفيد كمال الربوبيه ثم بين سبحانه بعدها حقيقة الإيمان وأن أهل الإيمان هم اكثر الناس وفاء بمقتضى الايمان من الخضوع لحكمه والاستسلام لأمره والسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير فاذا ظهر لنا وظهر الانتباه جيدا فاذا ظهر لنا كمال الربوبيه وظهر منا كمال العبودية ظهر من ظهر لنا كمال الربوبيه الذي يستوجب أن يظهر منا كمال العبودية فالمرجو من عميم فضل الله وإحسانه أن يظهر لنا يوم القيامة كمال عنايته ورعايته وحسن متوبته سبحانه وبحمده نكن الأمر موقف عليه على أن يتبين لنا كمال الربوبيه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 وترويض النفس على طاعته أساس النفس والتمكين وباب العزة والكرامة ومفتاح ذلك السعادة وبغير ذلك فلن تنتصر دعوة ولن يسترد مجد ويرحم الله من بين لنا طرفا من أسباب انتصار محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولوددت ان طال المقام لأذكر لكم ما ذكره علماؤنا رحمهم الله تعالى من وجوب تربيه النفس ومن يلوذ بنا وتبافر الجهود لتحقيق هذه الغاية ترويض النفس على السمع والطاعة لله عز وجل يقول سيد قطب رحمه الله تعالى انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم صاغ من أصحابه أو يوم صلع من أصحابه صورا حية من عيمانه يوم صاغ من كل فرد منهم قرآنا حيا يدق على الأرض يوم جعل من كل منهم من كل منهم نموذجا مجسما للإسلام نموذجا مجسما للإسلام يراه الناس فيرون الإسلام ينظرون إلىه يقولون هذا هو الإسلام لكن الآن يقولون أهذا هو الإسلام انظروا إلى الإسلام ما هو عربته وكلة أدب وقله التزام بمنهج الله بل مبارزه لله عز وجل بالمعاصي يراه الناس فيرون الإسلام إن النصوص وحدها لا تصنع شيئا وإن القرآن لا يكفي حتى يكون واقعا للموسى وان المبادئ لا تعيش حتى تكون سلوكا يا فرحتي صدق عفاف عزه كرامه شجاعه اااااااااااااا آآ مبادئ عشت بها صفحات, صفحات المجلدات وضحت بها او ببيانها اصوات العلماء لكن ايه النتيجه المبادئ لا تعيش ابدا الا اذا صارت واقعا ملموسه حتى يجسدها الناس في واقع حياتين ومن ثم كان هدف محمد صلى الله عليه واله وسلم من اول لحظه ان نربي رجالا لا ان يلقي مواعظ وان نربي ضمائر لا ان ندبج خطبا وان يبني امه لا يكون او لا ان يكون فلسفه الفكره تولى القران بيانها لا يكاد احد يطلب الخير الا ووجده في القران الذي لم يترك شاذه ولا فاذه الا بينها لم يترك خيرا إلا وأمر به وحث عليه ولم يترك شرا إلا وحذر منه ونفر منه فالفكرة موجوده في القرآن لكن كان دور محمد صلى الله عليه وسلم أن يحول هذه الفكرة النظرية إلى واقع ملموس ورجال يراهم الناس فيرون الإسلام يرونهم باعينهم ويلنسونهم بايديهم وقد كان فتضع محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المصحف عشرات بل مئات والوف النسخ لكنه لم يطبعها بالحبر على الورق وانما طبعها بالنور على صفحات القلوب وافوقها في الناس تعاملهم تبيع وتشتري وتتكلم وتمشي وتروح وتتزوج واواء الاخره ولكنها تسير على منهج واحد وبتصور واحد قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه منهج واحد ومصدر تلقي واحد فكان انتشار الاسلام لا بالخطط ولا بالمواعظ، ولا بالكلمات ولا بالمناصب ولا بالوجهات وإنما بالحال حال الصحابة بلغ الإسلام مشارق الأرض ومغاربها لكن اليوم ننظر في حال المسلمين حتى من يدعي الالتزام منهم وننظر في مبادئ القرآن وعصول الأخلاق فنرى ما الله عز وجل به عليم أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا أرشدها